ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحيب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح منا العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر بما قتكم أنفسكم إذ دعون إلى ليمان فتكفرون قالوا ربنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكه آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يومهم بارزون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 ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد رسلنا موسى بآخر سُلْقَانِ مُبِينٍ لَا فِرْعَوٌ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ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 ve bir adamın bir adamın bir adamın bir اتقتلون رجلا ينقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وانتم تكذبون فعليه كذبه وانتم صادقون يصبكم بعض الذي يعدكم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 "Çal, fırga numa örekomu, illa ma ara ve ma ahdekomu, amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmi lahzabi mithla da bi qaumi nuhin wa adin wa thamud wal ladhin yuridu يا أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى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 وقال الذين آمنوا يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وإن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر نونثا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّجَاةِ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 لا جَرَمَ أَنَّ مَا لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصحاب